ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهبى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث